فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواتي شامخات وأسقيناكم ما ماء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 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ من المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجذي المحسنين يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن